قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ بسم الله آمين وَاللَّهِ كَذَانِكَ يَخْنُ إِلَيْكَ عَائِلًا الَّذِينَ من قُلْ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ اللَّهُ مُقِيمُ بحمد ربهم ويستغفرون لمن في कोर्गो Zələlikə it's to في الجنة وفريقون <تصفيق> والله الله الله الله الله الله الله الله ما لهم عليه qəy Allah pedestrian. Allah Allah shirt. Allah Allah Allah bəmi təqəzüm ما هي جدتي المفضله يا سيدي الله الله الله الله الله هو علي هو الهي ما يوتى ونو لا قرش واما تعلم قومي الشيء فاقوا الى الله الله الله ما شاء الله كويس ده كل الله, الله. الله يسيري انا حبيت ما يكن لا اله الا ربي جل وعلا سبحان الله za yeah. yeah. جَعَلَ مَثَلَهَا كَأَنَّهَا الْقَصْرُ الْعَظِيمُ جَعَلَ لَهُمْ قال يومن الانعام واجيا ترؤون في الله الله الله الله عليك. الله ذي لِشَأْنِ سَنَرَى أَفْضَلَ قَوْمٌ هُمُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ